فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أب السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ذحاها واخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرغت الجحيم لمن يرى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 متهي المأوى يسألونك عن الساعة أي أن مرساه فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من ذم يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها